الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد الرسول الله الصادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه المجاهدين الصادقين المؤمنين المستفدين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين أما بعد أيها المسلمون عباد الله فبنشيئة الله تعالى لقاؤنا اليوم هو اللقاء السابع للحديث عن النار وما فيها من العذاب ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا جميعا عذاب النار وأن يرزقنا الجنة وما قرب إليها من قول وعمل إخوتي عباد الله الحديث عن النار مخيف والتوفيق من الله وحده وقلت في نفسي بأي حديث أتحدث عن النار؟ وجدت نفسي أردد قوله جل شأنه. كل نفس ذائقة الموت وإنما تُطفون أجرة يوم القيامة. فمن جفز عن النار وأدى إلى الجنة فقد فاز. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ووقفت أمام الآية. فتدبروا ما فيها وانظروا اليها نظرة الخائف الذي يرجعك ربه وقلت اما لي بتفسير هذه الآية الكريمة هناك نقاش دار بين صديقين قال الاول لصديقه انا وانت لا فارق بيننا في البداية والنهاية، فأنا وأنت متساويان بداية ونهاية. قال له طاهب ريدك، إن هناك فارق بيني وبينك في الجمال والمال والجاه والمنصب. فقال له إن هذا الفارق زائل ومؤقت، وقد ينتبع الله ما عندك ويعطيني. وقد ينتفعه مني ونعطي غيري فتوارق الدنيا زائلة لأن الله يؤتي بفضله من يشاء وينزع بقهره ممن يشاء قال له إذن أين الفارق بيننا قال الفارق بيننا في ميدان السباق الحقيقي في ميدان المنافقة التي تستحق أن نجد ومجتهد لها قال له أين يوجد هذا الفارق؟ قال يوم أن نقف جميعا غير يد الله فمن دخل من الجنة فهذا هو الفوز العظيم ومن دخل من النار فهذا هو الخسران المديد هناك تظهر الفوارق وهناك يظهر السباق لقوله تعالى وفي ذلك خلية المتنافسون. وقلت في نفسي لماذا قالت الآية كل نفس باعقة الموت وإنما توصون أجوركم يوم القيامة كلام متهوم ولكن في قوله تعالى فمن ذو احضح عن النار وادخل الجنة فقد فاز ذو احضح عن النار الفيحة ذو هنا يحتاج الى تجبر زحزها عن النار كأن للنار جاذبية تشد من يمر فوقها فمن كدمت له السعادة وزحزها زحزها من الفعل زحه زحزها وزحزها عن النار من تلك الجاذبية ووصل الى الجنة فقد فاز وذلك هو الفوز العظيم انظروا معي الى الفعل زحزح هنا يحتاج الى تدب النار لها جاذبية تجذب من يمر فوقها وقد التقينا في اللقاء الماضي مع الحديث عن الصراط وعرفنا ان على الصراط خطاطيف وكلامي وحسكة مفلطحة لها شوكة عقيقاء وفترنا معنى هذا فالنار جاذبية تجذب من يمر عليها على الصراط فمن كذبت له السعادة وزحزئ زعزة عن النار فقد فاز ولماذا النار جاذبية تجذب من يمر فوقها اتدرون لماذا لان النار دار العاطين دار المخالفين دار المستهترين فكانت المعاصي في الدنيا عندهم لها جاذبية المعاصي في الدنيا لها جاذبية فلا ان يكون النار المعصية في الآخرة جازية، ومن سقط في جازبية المعصية في الدنيا سقط في جازية النار يوم القيامة، ومن استولى على نفسه ورغباته ونجح في عدم جازبية المعاصي في الدنيا لا تجده النار يوم القيامة، وذلك قوله فمن زحذ عن النار لانه زحذ نفسه في الدنيا عن المعاصي وابتعد عن أوثق المعصية هذا ينحبه عن النار يوم القيامة وقد فاد وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور المعاصي لها جاذبية الخمور او كارها لها جاربية او كار الزنى لها جارية او كار الزنى لها, كار الزنى لها جاذبية هؤلاء يأتون يوم القيامة لتقول لهم النار جذبتكم المعاصي في الدنيا وسأجذبكم الي في يوم ترى الوداء نشيبا ولكن من انتصر على نفسه وانتصر على رغباته وعاش في طاعة الله يمر على اقتراض فتأكي جاذبية النار فيرزق المناعة من الله ويفوز بالفوز العظيم ويدخل جنات تجري من تحتها الانهار اخوتي عباد الله بعد ذلك في قوله تعالى فمن جُحْدِعَ عَنِ النار وَعُدْخِلَ الْزَنَّةِ تعالوا لنتصفح القرآن الكريم ولنرى القرآن يأتم لنا مشاهد حية وصوراً منقولة لكل من كان له طلب من داخل النار فاسمعوا المشهد الأول ونسأل الله أن ينجينا من هذه المشاهد المشهد الأول لأهل النار مشهد حسرة والندامة والهد بمدرد رؤية النار مشهد الحسرة والندامة والهد والندم والتمني أن يعودوا للدنيا حتى لا يدخلوها اسمع إلى قوله فعالك ولو ترى ازوغوا فو على النار فقالوا يا ليسنا نرد يا ليسنا نرد إلى عين نرد إلى الدنيا لنعمل صالحة مشهد هد مشهد ندامة مشهد حسرة تصور هذا المشهد وحاول أن تنكب نفسك منه بطاعة الله وباللجوء إلى الله ولو سواعد وقفوا على النار فقالوا يا لنتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين لكن هيها انتهى الأمر انتهى الأمر المشهد الثاني بعدما يقبلوها لا بد لهم من سياح يلبسونها ما فيابهم اقرأ قوله تعالى فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار مجهبة ثياب من نار الملابس الداخلية المشهد الثالث الملابس الداخلية شرابينهم من قطران ووقفت عند تربان من قطران وقنت من قطران يشهد الله اني رجعت الى مراجع ام في التكتير فوجدت ان جهابذة التفسير وقفوا عند كلمة القطران هذه عجبة لم يتفع احدهم ان يصل الى حقيقتها خوابين من القطران بعضهم قال من نار خالصه بعضهم قال من سواد النار الاعظم بعضهم قال من دخان متاكن بعضهم قال من نار ضرقه ووقف الجميع ووكلوا حم ذلك الى الله الذي اعظى الفقران لأصحاب النار المشهد الرابع هنا اهانة وجوههم في النار اهانة الوجوه التي تكبرت عن السجود بالله اهانة الوجوه التي استعظمت على خلق الله في الدنيا اهانة الوجوه التي ما عرفت لله سجده ولا للمساجد صريقة يقول الله فيهم تلفف رجوههم النار وهم فيها شاركون المشهد الخامس كلامهم مع بعض يلعل بعضهم بعضا لأن بعضهم تكذب في سج بعضهم بالنار قال تعالى ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار المشهد السادس صعامهم يقول الله فيه ليس لهم صعام الا من ضريح وقال تعالى ان سجرة الزكوم صعام الاسيم كالبهل يغلي في البطول كغني الحميم المشهد الثالث يقول تعالى ويستون من ماء الصديد وقال تعالى وثقوا ماء حميم فقطع عمعائهم المشهد الثامن السماء الذي طوقهم والارض التي تحتهم يقول تعالى لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل المشهد السابع الأبواب التي عليهم مقفدة يقول تعالى لها سبعة أبواب بكل باب منهم فجأ المقصور المشهد العاشر أو الخادي عشر السور المحيط بهم يقول الله فيه وإن جهنمنا محيطة بالكافرين لنرى حديثا للرسول صلى الله عليه وسلم أخرجه الإمام الترمذي عن سيدنا أبي الدرداء رضي الله عنه وأرضاه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يلقى على أهل النار الجوع فيعذبونهم فيه من العذاب فيشتاقون فيغاسون بطعام لمضريع لا يسمن ولا يغني من جوع فيشتاقون للطعام سيغطون بطعام ذو غصة، فيذكرون أنهم كانوا يجذون الغصة في الدنيا بالشراب، فيسكينون بالشراب، فيرفع لهم الحميم بكلام الحديث، فإذا دنت من وجوههم شوّت وجوههم، فإذا دخلت بطنهم حطعت ما في بطنهم، فيقولون. ادعوا خبلة جهنم فيدعون خبلة جهنم فتجيبهم ألم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا فلأ قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ظلال أبواب المعاصي مفتوحة أبواب المعاصي مفتوحة من أراد أن نعرض نفسه لهذا هوان فهو حر في نفسه وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون بعد ذلك بعدما التقينا مع الحديث عن النار لضيء الوقت أظن أن الأجباب قد ارتعدت وتريدون كلاما آخر ولكن يبقى معنا كما وعدتكم بفضل الله شروط دخول المطمن النار هذه هي النار فالشروط التي لابد أن تتوسط في المطمن الذي يدخل النار هل المطمن يدخل النار؟ نعم وبسروط الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر والصلاة والسلام على سيد البشر الشفير المشطأ في المحشر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه طفل عين بنظر وتمعت أجن بخبر اتقوا الله فإن الله مع المتقين فقال تعالى ولم يضل قائلا حليما وآمر حكيما وتشريفا لقدر المصطفى صلى الله عليه وسلم وتعظيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وصلم وارض اللهم عن سيدنا أبي بكر وسيدنا أمر وسيدنا أثمان وسيدنا علي وعن سائر أصحاب رسول الله أجمعين إخوتي عباد الله أستأذنكم دقائق معدودات إن عظمة ديننا تتجلى في أن المسلم يمنع الأذى عن الغيش فالمسلم لا يؤذي المسلم لا بكلمة ولا بفعل ولا بتصرح ووجدت حديثا للرسول صلى الله عليه وسلم أن رجلا من أصحاب رسول الله مر في شارع من الشوارع فوجد شجرة تؤذي النار فقطع الشجرة ابتغاء رضاء الله وابتغاء وجه الله وابتغاء التواب عند الله حتى لا تؤذي الناس فلما قطع الشجرة من الشارع رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقلب في الجنة يتقلب في الجنة من أجل شجرة قطعها لنبعد الأذى عنا. اللهم ارزل للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والامواب انك سميع قريب مجيب الدعوات ورافع الدرجات برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انصر بفضلك يا كريم الدولة الإسلامية اللهم قول راية الإسلامية اللهم نصر بالامة المحمدية انك لا تزاو يا اله رؤوط رحيمة اللهم ارفع المقتى والغضب عنا ولا تصلف علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم ولي امورنا خيارنا ولا تولي امورنا شراغنا ادع قرودنا واشهد بقدرتك امرا ربنا وارحم برحمتك اموا لنا يا ربنا ان توفق خادما الحرمين الشريفين اللهم اجزه عن الاسلام والمسلمين خير الجزاء اللهم انصر اخواننا المجاهدين اللهم انهم جياع فاصعدهم امست امطارك لله اخوانكم المجاهدون في افغانستان يبيعون السلاح لانهم جياع اعطو لهم زكاه اموالكم اعطوا الأفغان زكاة أموالكم إن عندكم الآن مجاعة اتقن الله في هؤلاء المجاهدين اعطوهم أموالكم اعطوهم كساءكم اعطوهم قلوبكم لا تدخلوا عنهم فمن يدخل فإنما يدخل عن نفسه اللهم لإنهم جياع فأصعمهم اللهم إنهم أراط فقسهم اللهم إنهم حساب فحملهم اللهم إنهم لا حول لهم ولا قوة إلا بك فصرهم وانصر إخوانا المستضعفين في ديار الإسلام في نشالك الأرض ومغاربها يا أرحم الراحمين واخدمنا منك لخاتمة السعادة والمسلمين أجمعين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والاعتدام ويذأذ القربة وينهى عن الفحشاء والمنكر والضدي يعظكم لعلكم تذكرون ادخل الله العظيم يدخل ويستغفرواه ويغفر لكم واتموا الصلاة شروط دخول المؤمن الناس هذه الشروط ارجو ان تقيد وتذاكر ويعرض الانسان مصته عليها هل هذه الشروط متوفرة هنا والعياذ بالله ام لا ان كانت غير متوفرة فهذا هو النجاح متوفرة الانسان يتخلف قبل طوات الاوام خلي على رسول الله شروط دخول المؤمن النار الشرط الأولى واحد ان تكون له ذنوب تخرجه عن دائرة المتقين فبدون الشروط ودعبين نتعذب لكل شرط دقائق حتى لا أسيل عليه الشرط الأولى واحد ان تكون له ذنوب تخرجه عن دائرة المتقين الشرط الثاني اثنين ان تكون ذنوبه كدائر الشرط الثالث ثلاثة أن يموت غير سائد من جنبه الشرط الرابع أربعة أن تغلب سلئاته على حسناته الشرط الخامس خمسة أن يكون من الذين سبقت لهم الحكم من الله كأهل بدر وأهل بلعة الرجوان الشرط الثالث سنعلق عليه جدا إن شاء الله الشرط السادس أن لا يستع فيه أحد الشرط السابع أن يغفر الله له. فنيجل الشرط الأول أن تكون له جنوب تخرجه عن دائرة المستكين أنا أتحدى ألي بنت وألي معطية مهال الإسلام عنها فيها ضر كين فيه أتحدى الفلسف والعداقرة والباحثين وكل أعداء الله ورسل أن توجد معطية واحدة نهانا عنها الإسلام فيها الضر الشر وأتحدى أن توجد ولو قليلة فيها الضر الشر الزنة النهارة العالم كله بي بتاعد من إيدي بسبب إيه ما فيه الشهرة الحرام وبعدين يجي يوم القيامة والعياذ بالله نوضع الزناه جميعا في وادي في جهنم اسمه والعياذ بالله وادي الزناه إيه النتيجة الشهرة اللي طلعت من الفرج في الدنيا حرام تخرج من القرد نارا وخلحا وصديدة ان في جهنم والي للزناس تستعيد جهنم من حر ومن نسل رائحته اهل الله يستعيدون من شدة نسالة هذيرة الريح التي غطت عذاب الناس هذه انها قادمة من والي للزناس الدنيا جيامت على اصحره في الدنيا ويامت جنمه في الدنيا وياما اللحظ فيهم كذا على النفس طويل ويسحب الى وثر المعصية ذا جلوب على احياد بالله يوجز ذناه عشان يخرج من الفرج الذي قضى به الشهرة في الحرام يخرج منه النار والعذاب كما قضيتها متعة في الدنيا يقضيها عذابا وجلما وصغارا في نار جهنم الله العافيه الشرط الاول ان تكون له ذنوب في احياد بالله تخرجه من دائره المستقيم الشرط الثاني ان تكون ذنوبه كذائب يعلم الصغائر الى الكبائر اذا, اذا سلب إذا شربت الكبائر الصغار هذه إذا كدنا منها كاب الله علينا وإيا حبابي الذين أفرقوا على أطفل لا تقنقوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم إن الله يغفر يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويغفر في يده بالنهار ليتوب مسيء النيل والشقال يزمدت لهذا اللي قائد لك تاتت مع كلام الشيخ ده ده انت هذا صويت ده انت ده صحت الأرض ده يتليك معافي مش ممكن إفراقنا تروح الجنة يا راجل إبتليك معنا الشيطان له جنود ورتب كل جند ورتب فكتبوا فيها هم والغارور ودنود وإبليسة أجمعوه له جنود ورتب كل واحد على جد رتب هلك معنا في هذه الجندية الشيطان يبعنا التلق ولكن عليك أن تجتهد أن تتوب من الكبائر وسيبد المظالم إلى أحيها تتوب من الصغائر فإن العبد المسلم إذا ثاب أقامت الملائكة أفراح في السماء بثوبته فتكون الملائكة بعضها لبعض لمن أقمتم هذا الفرح فتقول الملائكة إن العبد الفلاني قد افطلح على ربه فأقمنا له فرحاً الملائكة تفرح والله يفرح بثوبة عبد. خلاكاً استجيل من فرصة استجيل وجودك الآن يا روح نزالك في إلى الله من السبائر وكذب إلى الله من الثبائر أشهد الثالث ومعياذ بالله حتى لا أثير أن غير سائب من جنبه ده الجناح اللي المستشاريين ده قال لا متغيره عيب من ده يا ابن خليل يا على الجناح يا ما تشربش الخمر يا خلينا نقول لنا يومين يا ما تزيش خلي الواحد يشوف نفسه يا ما انا أبنوك يعني هو بيحمل لي ايه افضل الله, الله هنا الاصرار على كل صغيره والاصرار على كل كبيرة يا موسى غيرت العائشه ما تقلب تايد اذا نتوب هيا نشوف الى الله فرصه نذري واذا شفنا خليته الله عليه نعم الله الذي جنى وجاءت جاءت إلى الرسول يا رسول الله و هي جانية و الرسول أقم عليها الحق في خلاص منها ضم على سيدنا عمر وبعد الرجل أو سيدنا خالد فأخذ بها يعني ندتيني يا سيزة قال الرسول له لا لقد ثابت توضه لو قسمت على سبعين من أهل المدينة لو في عصر من أهل المدينة لو أحرر النبي وقتها كان دي من اصحاب النبي فاد ثوبه لا خشب على خدي من اهل المدينة لو تعصوا هيا نخوف ونلجا الى الله ونعود ولا خف الجروح اوعى تموت يا فرصه يا خفيفك من المعاصي هي المعاصي فيها فائده والله لا في معصية فائده ولا في ساعه فيها دره ساعه بتنور الوجه وتريح الجسد وتريح القلب تخلي الدنيا كده خليها و... والموت يكون خيب والاخره خيبها إن شاء الله الصراحه ان يموت غير رائد من ايه من زبده خليكم على رسول الله عليه الصلاه والسلام يقول الله تعالى كل كل نفس بما كسبت رهينه إلا اصحاب اليمين في ذا يتساءلون يتفاادون عن المجرمين امال فين المعلم فلان والمعلم فلان والوردة قوه فلان, فلان؟ راحوا فين يجينا يوروا يجدونا بنت النار يقولوا بده يخلصنا في وكذا شوف ماذا عدم التوبة قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نسعم المسكين امتى كان عدم ارحال المسكين الله فين كف قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن اقعب المسكين gangs فكنا نخوض مع الخائدين اوه اه دي سنحن وان شئ ہے Sketch إلا من فدى الله الخوض عن الخائدين واجب Sach classmates خوبون في باطل خbi واجب suff chefهم بالكيج يضحك بعضنا على بعض ويذكر بعضنا من بعض والتخرية من اهل الإيمان والتخرية من اهل السرآن والتخرية على الألماء ليش وكنا نخوض مع الخائدين وصلوا الى تلك المرحلة وخلق بيت الاله سبحانه وتعالى مكذب مكذبين الدين ضلهم على هذا الحال حتى اساء اليقين اساء الموت ودخلوا النار بكل النتيجه ايه كما لنا من شافعين ولا صديق حميد يبقى ان يموت ايه غير سائب من ذنبه في بالله خليتم على رسول الله شرط الرابع أن تغلب سيئاته حسناته طب مقبولين السيئات دي بالحسنات كده ده مش بس دمار يا عم الشيخ ده جحيم وانت سامع الكلام الجو هيكون ايه النهار ده اليوم تود الله النهارده انا عملت كم, حسن كم, كم, كم حسنه وعملت كام سيئه وده ده الانسان الصالح ده الانسان الحاق اليوم أنا عملت كم سيئه وعملت كم حسنه والله كانت السيئات أسر حاول في اليوم الثاني تزيد الحسنات ايه اه يا بنت خلي السيئات اقل اعمل الحسنات حاول كده بقدر الحسنات مش معنى ذلك انك انت تعمل سيئات وتقول بس النعمه دي حته صغيره دي لا يمكن تموت ويمكن التطوى انت تعمله تهدفوا يا جميعا فرأت خبر تيه دريدة من حوالي 15 سنة ونزلت أجور واحد جهني شيخ في المسجد قال له زين حرام يا مولانا قال له طبعا يابلو زين حرام قال له وحمي فده راح يا شيخ هروح والأياز بالله البائد يزن يابلو استقلا جهني يا شيخ وقال له ما ثالث من الجريدة اللي سنقوله تذكر الخبر لطراء الزجاعين أن الرجل ذهب إلى واكر المعصية وجنى بمرأة يعلم الله أنه مات على سرير المعصية وهو جنب من الزنى ما نزلش من على السرير ومات ونفي الله وهو جنب من الزنى ما نزلش بس الحق الصغيارة دي وهي يعني واه أنا لبكرة أعمل الشفحة فمن الجاكة يزلش موت عن معصية ظل مات على السرير دي فبدأ بسله ويلخ الله جنب المجالبة من إيه؟ هش حق المحلال والملائكة يقولون هكذا متدينين. عندما دخلتش ليه؟ تربوا خرب الغسل من الحلال يا شيخ. أنا من غسله. محله صعبة. ولذلك علماء الصدق أن عنا أطباء الناس يقولون إن 70 من البنائح يموتون بالشكل القلبي. الأسوأ. أنا مع أطباء الصاححين هذا الكلام. 70 او 80% أو من اللي بيزنوا يموتوا بالشكل القلبي. قالوا ليه يا أستاذ؟ الكلام ذا يموت بالشكل القلبي. خالل لان الجن يمارس هذا العمل وهو في حالة صراع. في حالة خوف. لأن الأرض تحت الترفعي والسماء أرض كانت تنفده والممائكة تستغيث وتستجير والنصف تقول له أخذاك الله كل مولود يولد يقول يا أبي وأنا إن ولدت سأقول يا مم أشكوك إلى علام البيض يبدأ نسألة شيح الثراب يبدأ تمامين في المية من الزناس يموتوا بالسطة القلبية لماذا؟ لعل المسألة غير صدعية لكن المسلم حلال في بيت المسلم وبيأكبر النصف وبيأكبر ثراب من الله يا رب العالمين فليتم على رسول الله؟ أن ينفق لي بس تذيئاته حسناتك فعليا أن يحافظ عن خصتي بأخذ اللوم النهاردة يحلق المحسنة والله يحفظ دواتك نرجو مواصلة الاستماع على الوجه الثاني من هذا الشريط شكرا لكم ده انت تحسب رصيدك بال اللي ايه نهاردة في حد طلعت الاسعارة يعني اقلني من الحالة ولما مع الابتخاذ يفعفون اثناء ماه؟ جزيرتي جل هو يعني يعني جزء، من النج، جزء جل هذا، أنت رصيتك مع ربك خمس ثلاث إيه؟ وبعدين شمت سمت ده فيه. سمت دي كان في البيت وحين كين كين كذا كذا دباه الله فيك، فضوع الخمسين سنتي ليش حافل بفتك علىهم عطية؟ شوف رصيتك خمسين، وعدوا لنا والله، در رصيد من سنت، ده رصيد من الله ارقام بالملايين ونخل الله العافية، خلكم على رصيد الله عن قبل دخل يأتوه إيه؟ حافل ان أعلنا على بعد ذلك حافل اللي... يكون من الذين خرجت نغو من سمت. مين اللي سبق الله بالحسن بالجنة؟ جنة أهل باب اللي حضروا غضروا خضروا ربنا صلع عليهم فقال اعملوا ما شئت فإني غاثروا لكم فقال دولي صلع دولي مجأ إلى الجنة اعملوا ما شئت فإني غاثروا لكم يتنين أهل بابعث الربوان اللي بايعوا حضرة النبي تحت السجرة لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت السجرة فعالنا في قلوبهم فأزلت سكينة عليهم وآسائهم فرحاً قريبا نحن من اهل بغد، بل... ونحن من اهل بلقس الردوان اللي عندهم الى الجنة مباشره، هنا اعترب بسيط، واحد من خلاص بغد الجماعة الشعبانيه الحنا من اليمن الحنا اليمن يقول له تعال روح، يصور يقول لكم على واحد بالجنه وهو لسه على قيد الحياه وممكن يعمل معاصي، يقول له اخرس، انما إن هؤلاء ما اختارهم للجنه علم أنهم سيضلون على حمل الجنة حتى يلقوا. حلمت أنهم سيظلون على أهل الجنة وعلى طريق أهل الجنة حتى يلقون الله فكان لهم يحملونه وهم عملوا إذا جفت الله كانوا أحيان مع الله ورسوله يبقى بقت لهم الحسنة في علم الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى علم أنهم كانوا يظلمون على فطر. نسيت واحد من الجماعة الأخلاميين الإسبانين دوني وربنا يخرج أقونهم يقول يا أخي ضربنا يد الجنة لواحد من الفخذي. ما يصير أقول له بلش اللي ممكن ركنت تغلي. أن هؤلاء ربنا سبحانه وتعالى قال رضي الله عنهم ورضوا عنه رضي الله عنهم أولاً ثم هم رضوا عن الله وهل يرضى الله عن أحد ثم يغضب عليه؟ إنهم يؤسلوه لرباه سبحانه وتعالى. ألا يقول إن الذين تبعتهم السنة الأخلة بدر والسنة ضيعة الرجاء. بعد ذلك. الشرط من الثادث والعياذ بالله قال لا يشفعة فيه في احد الله اكبر قال لا يشفعة فيه في جل نعرف الانبياء لهم الشفاعة وسيدنا محمد له الشفاعة الاجمع صلى الله عليه وسلم والشهداء لهم الشفاعة والمؤمنون مع بعضهم لهم الشفاعة احنا مع بعض الفاعة ربنا هيدعمل ازاي؟ قال المحمد لما يدخل الجنة قالوا بايتم من الحديث ده جزء من الحديث لما يدخل الجنة وبعدين ينظر قال يجب احباده اللي كانوا معاصف خلاه كان يمثلون صال جنوبه ده وراح النار يقول النجدون ايه انتم اشدوا لله في اخوانكم من لما خبت بعضكم لبعض ودي فائدة معرفة الإيمان لما تتآخر مع واحد في الله تعرف يعقش الله على الإيمان ولذلك النهار دا احنا في كل شيء في الله التآخر الله في الشبح انتو بتعملوا ايه هدفتوا ايه عايدين ايه نحف بعض في الله لا نعلم نحف بعض عشان دوليا منك إلا من هذا الله فالتآخي في الله للمحبة بالله يجي المسلم في الجنة لا يلديك أسوء يقول النبي تناسب ربك في أسيط أفخر لما تناسب أصاك في, في ومعنى يا رب أسيطر الآخر فيه, فيه يا رب فيحرم الله صورهم على النار فيبقلوها فانتفلون رقوانهم فيبقلونهم في شوف التآخي في الله شوف في الله هنا بقى بعض الناس والعياذ بالله لا يشفع فيه في أسيطر لا يشفع فيه ولا السهداء ولا المؤمنين والله سبحانه وتعالى في النهاية بعد بعد ذلك ما يشكع المؤمنين يشكعوا والسادة يقول الله لم تبقى إلا شفاعته فيأخذ خطفا من أهل النار وقد يعني فخيروا فحنا انتوحي يعني فخيروا فحنا لم تبقى إلا شفاعته سبحانه وتعالى فيأخذهم فيسكنهم الجن وفي هذا بعض الناس يبقى والعياذ بالله في إقار دهنم لا تنفعه شفاعته الشافرين اطرق الله تعالى فما لنا من شافعين عبد الشفع فينا عين والعياج للناس لا النبي شفع ولا السهداء شفعوا ولا العلماء ولا المظلم حتى أكون في ولا يشفعون إلا لمن ارتضى والله لم يرضى له الشفع والعياج للناس ألا يفع فيه أحد الشرط السابع ألا يغفر الله لأن الله يكون الرحيم بعض الناس يتصبر مجأة على المغفرة والإيمان والعياذ بالله ربنا سبحانه وتعالى لا يغفر به وهذه ترجع إلى علم الله إنشاء عزب وإنشاء غفر يدلنا البند السابع على أننا دائما نتلو بالمغفرة من من من الله سبحانه اللهم نغفر لنا اللهم ارحمنا توضوا إلى الله واستغفروه فإن الرسول كان يتوب في اليوم مئة مرة وسبعين مرة وما من المجلس إلا ويقول رب اغفر لي وسبح لي اللهم نغفر لنا وارحمنا وكما عباد النار واجعلنا من أهل الجنة يا عزيز يا غفار، وإلى لقاء مع الجنة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله, الله والآن مع مادة هذا الشريف الثاني. الحمد لله رب العالمين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 ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الجنة وما قرغيها من قول وعمل وأن يباعد بيننا وبين النار وما قرغ إليها من قول وعمل الجنة الجنة إخوتي عباد الله خلقها الله للمؤمنين قبل أن يوجدهم وأسكنهم إياها قبل أن يخلقهم الجنة فلقها الله للمؤمنين الموحدين قبل أن يخلقهم فالجنة أعدت للمتقين قبل وجودهم لقوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين أعدت للمتقين فعدها الله وجهزها للمتقين ولذلك فهي تتزين للمتقين كل عام وكل وقت بإذن الله رب العالمين وأسكنهم إياها قبل أن يوجدهم فما منا من أحد إلا وفيه جزيء من أبينا آدم وأبونا آدم دخل الجنة فالمؤمن دخلها بما فيه من جزيءٍ موروسٍ من أبيناً أكبر آدم عليه الصلاة والسلام وشاء الله أن يخرجنا منها إلى دار الامتحان والابتلاء والاختبار ليبلونا أينا أحسن عملا ووصف الله الجنة للمؤمنين في القرآن فعايموها بعين البصيرة التي هي أقوى من رؤية البصر. ووصف الجنه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم باصدق الخبر فتنقل المؤمنون الكلام عن الجنه من الله وتنقل المؤمنون الكلام عن الجنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما تلقوا الكلام والوصف عن الجنه من الله ورسوله اشتاقت ارواحهم لتلك الجنه فباعوا أرواحهم وأموالهم لله فتقبل الله منهم البيع داء الروح والمال ابتغاء رضوان الله ورحمته وجنته فتقبل الله البيع وأنزل فيهم قوله تعالى إن الله اترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في الثورات والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم الجنة نعيمها مقيم ونحن الآن في نعيم الدنيا من الله أن يرزقنا نعيما الجنة في الآخرة. فإذا أردنا أن نعرف حقيقة نعيم الجنة فلابد أن نعرف حقيقة نعيم الدنيا من باب وبضدها تعرف الأسياء فما نعيم الدنيا الذي نحن فيه الآن ما حقيقة نعيم الدنيا أيها المؤمن حتى تستطيع روحك إلى نعيم الجنة نعيم الدنيا عبغاث أخلام نعيمها موجود بالآهات والأوجاع والآلام إن أضحكتك قليلاً أبكثك كثيراً، وإن سرت يوماً أحزنت كثيراً. نعيمها إخوتي عباد الله خرجنا إليها من قبور إنها بلا باكين خائبين، وسنخرج منها إلى القبور الجليل. والآلامها أضعاف لذاتها وأحزانها أضعاف متراتها نحيث فيها بين أصحاب العافات والآفات من بيث من بيوتنا دخله فرح إلا ودخله حز وكل منا له ليلتان لمن ساء الله وكتب له الزواد الليلة الأولى ليلة على العروس صبيحتها يأتي الناس يهنئون ويجاملون يقابلها في الدنيا ليلة الجفاف على العروس صبيحتها تهنئة يقابلها في الدنيا ليلة توقف وحملك إلى الله بعد الموت وصبيحتها يوم القيامة هذه بكل ليلة إلى العروس يقابلها ليلة إلى الحرب هذا هو نعيم الدنيا بيوتنا فيها ضيقة بميناها بأيدينا وسنخرج منها والأياج التي بنت البيوت مكتفة ومخيذة بالأجرام يوم ان تتخلص الشفتان وتتفتح الحبقتان الى اعالي الأجفال يوم ان تلف في الأجرام الساق ونحمل جميعا على الأعناق ويقول القائل الى اين يا هذا والاجابه الى ربك يومئذ اذن المساء هذا هو نعيم الدنيا نعيم مشوب بالحشرات مشوب بالامراض والاوتاد لا تسكو لاحد نعيم ظالم تنظر فيها سحرا عن الى وجه من طب عدو يلازمك لا مفر منه هذه هي الدنيا احبابك فيها مفهودون الكل راحل ولا يبقى الا الله الواحد القفار هذا هو نعيم الدنيا ولكن الجنة ما نعيم الجنة بعدما عرفنا نعيم الدنيا على سرعة وقفت امام الاسم السريع للجنة وقلت لماذا تميت الجنة بالجنة ما سبب التسمية الجنة اسمها مشتق من السك اسمها مشتق من السكر نحن ذلك أن من دخل الجنة فقد ستره الله ومن لم يدخل الجنة فقد فضحه الله ولذلك سمي الشايب جميلا لاستدارته في قسم عمر وسمي الجن جنلا لاستدارته عن العيون وسمي المجنون مجنونا لاستدار عقله وسمي البسان جنة بالكتاء من يدخله بين أشجاره وسميت الجنة جنة لأن من دخلها فقد ستره الله يؤتى بالعبد يوم القيامة فيكف بين يدينا ليس بينه وبين الله حجاب ولا ترجماه فيقول له ربك يا عبد ما معناك فتذكر ذنب كذا في نحظة كذا في يوم كذا فيظن العبد أنه معاقض فيقول لهم كريم الشتار سترتها عليك في الدنيا وعلى اليوم أصرها عليك في الآخرة ثم يأمره فيدخل الجنة دارك فت الجنة سمية جنة لأن من يدخلها فسوف يدخله الله ومن لم يدخلها فسوف يقفح يوم تبلى الطوائر يوم ينادى على الأسهاد يوم القيامة قلان ابني قلان فلعت الدنيا كذا وكرب كذا وزلى كذا وسرق كذا حتى ان الرسول سلم الله عليه وسلمه يخبرنا ان من سرق شاكا فسيحللها على عنقه وهي تصيخ على عنقه بين يدين اشهاد يوم القيامة ومن سرق ناقه فسوف يحللها على عنقه وهي تنادي على ألوكه يوم القيامة ومن سرق سجأا أو ظلم أو زنى أو سائبة ولم يرد له ربنا السك فستصبحه محفيته يوم القيامة نقل الله اجبرناك لأنها دار السك هذا هو سبب تسمية الجنة في دار السك سمي الجنين جنينا باستداره في بطل أمه والمجنون مجنونا لاستبال عقله والجنة جنة لأن من دخلها فقد ستره الله هذا هو سبب تسمية الجنة بالجنة قلنا أسماء الجنة وعظم الاسم دليل على عظم المسمى مع هذه الأسماء لتشاقوا لك القرنان الكريم سم الجنة أسماء حريمة اسمعوها وادرسوها وقفوا عندها وقفة المتبختر. الاسم الأول الجنة، لقوله تعالى: تلك جنة التي نورث من عبادنا من كان خلية. الاسم الثاني جنة النؤة، لقوله تعالى: عند سبرة المنتهى عندها جنة النؤة. الاسم الثالث جنة عدن. لقوله تعالى جنات عدن الذي وعد الرحمن عباده بالغد إنه كان وعده مأتية الاسم الرابع جنات النعيم لقوله تعالى إلا الذين آمنوا وعمل الصالحات لهم جنات النعيم الاسم الخامس دار السلام لقوله تعالى لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون الاسم السابع دار المقامه لقوله تعالى الذي احل دار المقامه من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا لمسنا فيها لغوب الاسم السابع دار الحيوان بقوله تعالى وان الدار الاخره لا هي لو كانوا يحلمون الاسم الثامن دار الخلد بقوله تعالى جزاؤهم عند ربهم جنات عظيم تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورفوا عنه ذلك لمن خسي ربهم الاسم التاسع المقام الامين لقوله تعالى ان المستقين في مقام امين الاسم الثاء العاشر الفردوس لقوله تعالى اولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوسهم فيها صالدون الحاب عشر والثاني عشر صدم فدخا ومقعد حدخا لقوله تعالى ان المستقين في جنات ونهر في مقعد فدخ عند مليك المفتد اسماء الجنة أسماء جليلة وقد يقول قائل نريد أن نعرف ما معنى دار الحيوان لأنها قد تكون النقط بزهن البحث ما معنى دار الحيوان وإن الدار الآخرة لا هي الحيوان لو كانوا يعلمون معناها أن الجنة هي الدار الحقيقية دار الحياة الحقيقية معنى كلمة الحيوان هنا معناها الحياة الحقيقية ولكن الدنيا ليست لحياة حقيقية لأنها دار ثانية وإنما الآخرة هي دار حيوان دار الحياة الحقيقية بعدما عرفنا الجنة وسبب التسمية وأثناء الجنة في القرآن الكريم ما عدد أبواب الجنة اسمع عدد أبوابها يخبرنا الصادق المسبوق سيدنا محمد قال الله عليه وسلم ان عدد ابواب الجنة ثمانية النار لها سفعة ابواب لكل باب منهم جزء مقشوم الجنة لها ثمانية ابواب مافعة كل باب من الابواب الثمانية اسمع شعة الباب مثل ما ضل مسكة وهجر مثل ما ضل مسكة واليمن مثلما ما بين مكه وبصره في هذا الاكتظاح الباب الواحد في هذا الاكتظاح ومع ذلك يدخلها المؤمنون الموحدون متكاتفين متداخين بعدما يؤذن لهم بالدخول يدخلونها متكاتفين متداخين كيف يعرفون بنيتهم مع هذا الاكتظام والتكاتف كيف يعرفون قيامهم كيف يعرفون قصورهم إن أحدكم لا أعرف ببيته في الجنة من أحدكم في الدنيا إذا خل الجمعة والخلق بعد الصلاة إلى بيته يعرفه فهو أعرف ببيته في الجنة من أحدكم ببيته بعد صلاة الجمعة اسمع قوله تعالى سيحديهم ويخلص بالهم ويدخدهم الجنة عرفها لهم وعرفها لهم أنت بيتك ها هنا وأنت قصرتها هنا وأنت طريقك هنا من الذي ذلكم ومن الذي قادهم وما تحيتهم وقال لهم خدمتها سلام عليكم فبتم فادهلوها قابلون ما فتحت هذه الأبواب أبواب مفتحة جنات عدن مفتحة لهم الأبواب مستقيمة فيها لذوق فيها بذاتها كثيرة وشراب وعندهم صافرات صرت أشراب هذا ما تعدون للحساب إن هذا لربنا ما له من نفع التحيه تحيتهم يوم يلقونه سلام وقال لهم خزنتها كلام عليكم فدكم تدخلوها خالدين ثمانية ابواب بعدما يدخلونها اسمع للمؤمن داخل الجنة اربعة ابواب بعد الابواب الثمانية المؤمن له في الجنة اربعة ابواب يا رب يا رب ترجكنا هذه الابواب لنصدمك وكرمك ورحمتك الباب الاول باب يدخل عليه زواره من الملائفة الباب الثاني باب يدخل عليه أزواجه من الحور العين. الباب الثالث باب المفلس بينه وغير أهل النار يفتحه إذا كان وينظر إلى أهل النار يعذبون لتعظم عنده نعمة الله في الجنة الباب الرابع باب بينه وبين دار السلام نفتحه اذا شاء للنظر الى وجه الله الكريم ابواب الاربعة باب يدخل عليه منه جواره من الملائكة الباب الثالث باب يدخل عليه منه ازواجه من الحور العين فالباب الثالث باب مغلق بينه وبين اهل النار قال قائل منهم اني كان لي قريم قريم في الدنيا تقول يقولوا انك من المحدقين انت تصدق اذا متنا وكنا ترابا اعبنا لمبعوشون هذا القرير ايضا انه في النار اتنى بعد الايات فالصلح فاطلع من في الجنة فرآه في سواء الجحيم رآ قريبه الفادي في أصل البحيم إذا هو ينظر إلى أهل النار لتعظم نعمته فيقول له قالت الله إن كت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين لولا نعمة ربي علي بالجنة لكنت من المحضرين معك في النار الباب الرابع باب بينه وبين دار السلام يفتحه إذا شاء ليتمتع بالنظر إلى وجه الله الكريم بالذي لا أحسن الخصلة أن تنة وزيادة والزيادة في النظر إلى وجه الله الكريم. بعد ذلك اسمه ما متساه هذه الأبواب؟ ما متساح أبواب الجنة؟ من كان من غير متساح فلم يدخل؟ ما متساهها؟ جعل الله لكل شيء متساح. جعل متساح الصلاة الطهور وجعل متساح الحج الاحرام. وجعل مفتاح النص أصحب وجعل مفتاح البر أصفر وجعل مفتاح المجيب الشف وجعل مفتاح العز صاعة الله وجعل مفتاح الجنة لا إله إلا الله محمد رسول الله هذا هو المفتاح عليها نحية وعليها نموت وفي سبيلها نعيش ومن أجلها نحوى وعليها ننفى الله إن شاء الله رب العالمين دخل علينا شهر رمضان ولا أستطيع أن أعطي حضاراتكم موحدا لتكملة درس الجنة فأقول لكم إن شاء الله لأن رمضان حق علينا تكملة درس الجنة إن شاء الله بعدما ننتهي من الحديث عن شهر رمضان فإذا شاء الله لنا الحياة والتقينا بعد رمضان إن شاء الله نعيش مع تربة الجنة وأنهار الجنة وأشجار الجنة وقصور الجنة وأنهار الجنة وزوجات الجنة ولا تقولن لشيء إني ساحل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت اتق الله عباد الله فأعملوا للجنة إن المحامد أخلاق مفهرة الدين أولها والعقل ثاليحة والعلم ثالثها والحلم رابعها والفض خامسها والدود ثابيها والجر ثابعها والسكر ثامدها والليل تافعها والفضل باقيها ما تركمنا الى الدنيا ومن فيها لا كت يثنينا ويثيها رعماً لذلك غداً ربوان خازدها والجار احمده والرحمن لا تيها قصورها ذهب والمس طينتها خبير نابت فيها اللهم ارزقنا الجنة يا الراحمين اللهم اجعلنا من اخل الجنة بفضل ربنا لا تآخذنا ان فينا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصره كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا قاقة لنا به واعفو عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانفرنا على القوم الكافرين استقبلوا رمضان بتوبة الى الله استقبلوا رمضان بعزيمة على خاعة الله اذا بخل رمضان فتحت اضواب الجنان و أبواب النيرات فاستقبلوا الشهر بتوبة إلى الله وإلى لقاء بعد رمضان إن شاء الله مع تسملة برس الجملة أقول قولي هذا وأستغفر الله أولكم والتائب من الزمد كما لا زندنه واضع الله يستجب لكم واستغفروه يغفر لكم